فذالكم الله ربكم الحق فذالكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فما ذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا تصرفون